ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسن ما كثين فيه أبدا ويذير الذين قالوا تخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثيرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا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 نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن ظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم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 ذلك من آيات الله، مَن يهذّ الله فهو المهتَد، وَمَن يُضلّ فَلَن تَجِدَ لَهُ ولياً مرشداً، وَتَحْصِبُهُم أَيْقَاضَ وَهُم رُقُودٌ. ونقلبهم ذات اليمن وذات الشمال وكلبهم بسيط ذرعه بالوسيد لو اطلعت عليهم لو ليت منهم فراروا ولم ليت منهم رعبا وكذلك بعثناهم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 فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فاليظهر فاليظهر إليها أزكى طعام فالياتكم برزق منه واليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملته أَوْ يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحو إذا نبذا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلمو أن وعد الله حق وَأَنَّ الساعة لا ريب فيها.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 قليل فلا تمارفهم إلا مرأ أو ظهر ولا تستفتي فيهم ولا تستفتي منهم أحد ولا تقولن شيئا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 هذا واتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك كلام بدلا لكلمات ولن تجد من دونه ملتحدا اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وما تعدع عنهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وَلَا تُطِعْ مَنَ اغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبْعَ هَوِيهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءً قها وان يستغيثوا يغاثوا بما ان كالمهن يشوي الوجوه بيس الشراب وساءت مرتفقا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات وعدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من مساوي يحلون فيها من مساوي من ذهب يلبسون ثيابا خضرا من سودس واصبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سودس واصبرق ممتكيين فيها على نورا نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثلا وجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عنب وحففناهما بنخل بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتتك لها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره كما له وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما 12. قائمة ولئرودت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا 13. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّيْكَ رَجُلًا لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّيَ أَحَدًا وَلَوْ إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إترني إن أنا أقل منك ما له وولدا فعسى ربي أن يوتيني خيرا تيك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيعوا طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أمفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لمشرك بربي أحدا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 وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا حَياةِ الدُّنيَا كَمَا إِنَّ زَلْناهُم مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَقَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ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 ويوما سيروا الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وأورضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة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 وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً لِلَّهَ أَحْصَيَهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَا أولئك تسجدوا لآدم فسجدوا, فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولئك ك معذوا بسل الظالمين بدل ما أشهدتهم خلق السماوات ولا الأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم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 ولقد صروفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاء فَيُرْحَمُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ إِنَّنَا كُنَّا طَاغِينَ أَن تَتِيَهُمْ سُنَّةُ الْوَلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قِبَلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروه زؤا ومن ظلم ذكر بآيات رب فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة لن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم 124. وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا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 امض يحقبا فلما بنوا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قالا لفته آتنا ودا انا لقد لقينا من سَفَر هذا نصب قال ارىيت اذا ولينا اين الصخرة فاني نسيت الحوت وما انساني الا الشيطان انذكره وَاتَّخَذَ سَبِيلًا فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا تَمَّ مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ تَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنِّي كلا تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن تَبِعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَإِنْ طَغَى حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قال اخرقت تهاني ترقى اهلا لقد جيت شيئا نرى قال الا من قولك لن تستطيع معي صبرا قَالَ لَا تُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنَ أَمِّرِي عُسْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَارُنَا مَنْ فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَد بَلَغْتَ مِنَ الْعِذْرِ فَأَنطَلِق حَتَّى إِذَا أَتَيْتَ يَا أَهْلَ قَرْيَتِي اسْتَطْعَمَا استطع ما أهلها فأبوي يضيفهما فوجد فيها جدارا فوجد فيها جدارا يريد أي يوم قض فأقامه قال لو شئت لتقت عليه أجرا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 وأنا عيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أباهم منين فخشينا أي يرهقهما طغيانه وكفرة فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وَكَانَ تحته كنز لهما وكان أبوهما صانحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا ويستخرجا كزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري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 كل شيء سببا، فاتبع سببا حتى إذا بلغ مرغب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما.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 وما يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما منامن وعمل صالحا فله جزاء حسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم تبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع وعلى قوم لم نجعل لهم وجدها تطلع وعلى قوم لم نجعل لهم من دونها ستر كذلك. وَقَادَ حَطُونَا بِمَا لَدَيْهِ خُبَرًا ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ ي قَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَلِكَ رَنِينِ إِنَّ يَجُوجَ وَمَا جُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْتَ جَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سُزْدًا قَالَ مَا مَنْ برسکنی فی ربی خير فاعینونی بقوة نجعل بينکم وبینهم ردما آتونی زبر الحديد بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استعوا أن 11. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكا وكان وعد ربي حقا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 الذين كانت عينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولي قل هل منبئكم بلخسرين أعمانا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أن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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا, واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة الفردوس نزل خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل, فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بیا عبادت یا